وَيَا اَيُّهَا الرَّاجِلُونَ مِنْ رُشَافَةٍ صَدُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا ايها المشتاقون الى رؤية جمانة صلوا عليه وسلموا تسليما يا من يخرب يصاله يقابة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد أشرى في في الكون أشرى يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق ذا محمد المصطفى الصادق والصادق اللهم صل على محمد المصطفى يا ربي صل على محمد اهل الوراء منطقا واسدا يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بسقى الوفاة خلاق يا رب صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق يا رب صل على محمد واصلق وسهل ما قد تعق. صد على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صد على محمد وافتح من يا ربي صد على محمد وآله ومن بالنبي <تصفيق> يا ربي صل على محمد وآله ومد للحبيب يعشاق اللهم على محمد ومن حمل النبي توسا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم حزيز علي ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين روح رحيم فإن تولى فقل أسمي الله دائما عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صدوا عليه وسلموا تسليما عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي السلطان الواضح وذيبان المبسوط في الوجود كرم واحسن تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وضوى علي عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة فارسل إليهم أشرب خلقي وأجل عبيدي رحمه تعلقت ظالته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب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 صورة كاملة انظارت فيها هيكل المحمود فذعى انظارت بوجودها أفلاق الوجود وضرزت كل العوالم بضرات تكرير سجل الحق في عالم قرس واسع تجني القضاء بانتشار فضيب القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تناصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة درداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يدع شرب بأيور الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصر به قلبه منيب إلا من سواب وفضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد سوالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف النجول بنور ومر الكون بهجة وجمالا قد رقى في على مقام وتناها في مجدي وتعالى لا أعطت العيون في مجترة بشرا كاملا يجزيح الضلالا وهو من فاقل مما قد رأت ربعة في شغوني وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنال ما يعجز أن وسق النسال ويحار في داق لمعاني الجلال انتشر منه في عالم البطن والظهور ما ملأ الوجود القلبي أَنُورَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ مِنِ الَّذِينَ كَرِيمٌ بِشَرَّتْنَا آيَاتُهُ بِالْذِّكْرِ الْحَكِيمِ بِبِشَارَةِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ عَالَمِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْمٌ عَلِيْدٌ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رؤوف الرحيم فمن فاجأت هذه المشارة وتلقها بقلب سليم فقد ذي إلى صراط